الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه ذا الوضوء من مس الفرد قال حدثني يحيا عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمر بن حزم أنه سمع عروة بن زبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرن ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة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 ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى بابا جديدا من أبواب هذا الكتاب وهو الوضوء من مسك الزكر أي وجوب الوضوء من مسك الذكر هذا معنى الباب وذكر فيه حديث مالك أو ذكر فيه حديثه عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمل ابن حزم وهذا الاسناد خطأ في جميع الموتعات في جميع روايات الموتع هذا الاسناد خطأ والصواب عن عبد الله بن ابي بكر ابن محمد بن عمر بن حزن والصواب عن عبد الله بن ابي بكر ابن محمد ابن عمر بن حزن فبدل عن ابن يعني تعوض عن ابن لكن خليوا عن كما هي في الكتابة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 لا تعرف له رواية عن عروة ابن الزبير لم يروي أصلا عن عروة ابن الزبير وإنما سمع من عروة عبد الله ابن أبي بكر وهذا الخطأ إخواني وقع في جميع نسخ الموطة بهذا جزم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله لكن ابن وضاح رواه على الجادة لكن ابن وضاح رواه على الجادة فقال عن عبد الله ابن ابي بطر ابن محمد ابن عمر ابن حزم انه سمع عروة ابن الزبير يقول دخلت على مروان ابن الحكم ومروان ابن الحكم هو ابن ابي العاص الاموي المدني لا تثبت له صحبه ليس من الصحابة وهو الذي جاء بعد يزيد بن معاوية وهو الذي جاء خليفة بعد يزيد ابن معاوية وكان كاتب عثمان بن عثان رضي الله عنه توفي سنة 65 للهجرة قال فتذكرنا ما يكون منه الوضوء أي ما يجب منه الوضوء وهكذا كان دأب الثلف مذاكرة العلم حيث اجتمعوا تذكروا العلم ونشروا بعض مسائل العلم فأخذوا يشرحون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 ويحير عليه عند المذاكره بعد سنوات يجبد الكتاب يشوف يعاود يرجع لي تذكر فوائده يستذكرها بسرعه ف يعني الواجب على اخواننا يعني والمطلوب اننا نحيي مثل هذه المذاكرات العلميه ولا نركن الى الدنيا فان الدنيا شغلها عظيم ولا ينتهي وكما قالوا عن اللولين قال لك ما كانش واحد مات وقضى شغله صح ولا لا جميع اللي ماتوا يا اخواني خلاو شيء حتى ذلك النحوي الذي أثنى عمره في علم النحو لما حضرته الوفاة واجتمع عنده أصحابه قالوا له ماذا تشتهي قال, قال أموت وفي نفسي شيء من حتى يعني ما زل ما فرهاش مع حتى ما ذلك حتى ما فرهاش معها ما, ي... ما رح يموت بالصح ما فرهاش مليح فالمقصود أن الناس يموتون ولا يقضون من صالحهم فالأفعد بهذه الدنيا من اغتنم أوقاته فيما ينفع من مذاكرة العلم او الاجتهاد في العبادة قال فتذاكرن ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مسي الذكر يعني ويجب الوضوء من مسي الذكر والذكر جمعه مذاكية وليس ذكرانه الذكر جمعه مذاكية وهذا خلاف القياد هذا خلاف القياد حتى يفرق بينه وبين الذكر الذي هو ضد الانثى قال فقال مروان ومن مسي الذكر الوضوء يعني يجب الوضوء من مسي الذكر فقال عروة ما علمته هذا أن عروة كان يجهل هذا الحكم فقال ما علمته أن ان الوضوء يجب من مسي الذكر فقال مروان بن الحكم أخبرتني بصرة بنت صفوان وبصرة بنت صفوان هي بنت صفوان ابن نوفل الأسدية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 تحت مروان ابن الحكم وعائشة هذه أمه عبد المالك ابن مروان الخليفة المعروف الذي كان الحجاج في زمنه والذي بسببه قتل الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فإذا العلاقة التي بين, مرو... بين مروان ابن الحكم وبين بصرة بنت صفوان أنها أم زوجته فقال مروان ابن الحكم أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضع هذا صريح هذا الحديث صريح في ظاهره صريح في وجوب الوضوء من مس الذكر وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى في المشهور من مذهبه لكن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 لأنه قد رويت عنه فيه أقوال كثيرة ومحصلها ثلاثة وقول الأول ذا وضوء من مفت الزكر سواء كان الماذ سناسيا أو متعمدا هذا القول الأول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وهذا كمذهب أهل العراق يعني الحنافية وهذه رواية أشهب عنه الأولى لأن أشهب روى استحباب الوضوء في الوقت وإذا قيل يستحب الوضوء منه في الوقت معناه أنه غير واجب الوضوء غير واجب وأيضا هذه رواية أيضا أو هو قول سحنون ورواية ابن القاسم في العتبية إذن هذا القول الأول وهو القول بالوجوب مروي عن الإمام مالك القول الثاني المروي عن الإمام مالك وأنا أرجو من إخواني أن يصبروا على هذه الأقوال أنه لا بد أن نتفقه يا إخواني في مذهب مالك أن نعرف أقوال مالك في الفقه لأن أكثرنا يا إخواني يجهل مذهب الإمام مالك فإذا عرفنا مذهبه وعرفنا دليله بعد ذلك نستطيع أن نحكم على هذا المذهب بالصحة أو بغير الصحة أو بالأرجحية أو بالمرجوحية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 يجب الوضوء من مس الذكر سواء مسه ناسيا او متعمدا بشرط ان يكون المس بباطن الكف او بالاصابع بشرط ان يكون المس الذي يوجب الوضوء بباطن الكف او بالاصابع سواء حصلت اللذه او لم تحصل سواء حصلت اللذه او لم تحصل وهذا الحديث يخرج على هذا المعنى قالوا وإن مسه بظاهر الكف هذا ظاهر الكف أو بالزراع قالوا لم يجب عليه الوضوء لم يجب عليه الوضوء وإن التزى وإن حصلت اللذة هكذا قالوا قوله الثالث المروي عن الإمام مالك الفرق بين الناس وبين المتعمد فالناس لا وضوء عليه يعني لا يجب عليه الوضوء والمتعمد يجب عليه الغضوء سواء حصلت اللذة او لم تحصل اللذة وفي هذا المعنى مس المرأة عموما لانهم يذكرون ملامسة الرجل للمرأة في هذا الباب انه لا يوجد دليل صريح في لمس المرأة لكن يذكرون لمس المرأة في هذا الباب ونقول من هذا الباب وقد ذكرنا عن مس المرأة في باب القبلة لأن مس المرأة على القول الصحيح أنه لا يجب منه الوضوء لا يجب منه الوضوء وإن حصلت المذة إلا إن أنزل الرجل فإن حصل الإنزال وخروج المذي ففي هذه الحالة يجب الوضوء إذن يتحصل من مذهب مالك أنه على ثلاثة أقوال القول الأول بماذي عدم انتقاض الوضوء بمسك الزكر ناسيا او متعمدا القول الثاني يجب الوضوء من مسك الزكر ناسيا او متعمدا بشرط ان يمسه بباطن الكسف او بالاصادع والقول الثالث التفريق بين الناس وبين المتعمد واضح فذكر الامام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يدعم مذهبه فبدأ بهذا الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الآثار في هذا الباب وسنقرأ الآثار ثم نتكلم عن هذا الحكم نعم. قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاف عن مصعب بن سعد بن أبي وقاف أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاف فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكر نعم. لعلك مسست ذكر فهو الصواب يعني الكفر هو الصواب نعم. قال فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجاء قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء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 مسك الزكر أو انتقاض الوضوء بمسك الذكر وهو أصل فيه وأيضا يذكرون أصلا آخر مرفوعا وهو حديث طلق بن علي وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وسننبه عليهما إن شاء الله ثم ذكر بعد ذلك هذه عادة الإمام مالك رحمه الله أنه يستدل للمرفوع ويدعمه بالآثار الوارد عن التابعين أو عن الصحابة خاصة منهم من أهل المدينة لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى يجعل عمل أهل المدينة دليلا شرعيا يحتج به وربما أحيانا يعني اه اه احتج به على بعض الأحاديث المرفوعة التي ربما يكون عنده فيها شيء فجاء بحديثه عن إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاف الزهري أبو محمد المدني وثقه بن معين وغيره في سنة أربع وثلاثين عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني المتوفى سنة ثلاث ومئة أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت أي فحكى بيده ذكره ولم يذكر في هذا الأثر الحكه بحائل أو حكه بدون حائل لكن مذهب سعد بن أبي وقاص أن مست الذكر بحائل أو بغير حائل ينقض الوضوء عنده فذا غرابة في أن ينكر سعد بن أبي وقاف على ابنه مصعب فعله هذا سواء كان بحائل أو بغير هائل قال فكنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاف فاحتكفت فقال سعد لعلك مسست ذكرك وهذا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 فمنع المسلم من أن يصلي في ذلك الوقت حتى لا حتى لا يتشبه بهؤلاء الكفار لأن مشابهة الكفار أو النهي عن مشابهة أو مخالفة الكفار عفوا والنهي عن مشابهتهم أصل من أصول أهل السنة وهو مقرر في الأحاديث الفحيحة وفي القرآن العظيم فكل شيء يعني اختص الكفار به أو خص الكفار به أنفسهم فلا يجوز للمسلم أن يفعل مثل فعلهم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما صلى جالسا فصلوا قياما فأشار إليهم أن يجلسوا ثم لما أتم صلاته قال لقد كدتم أن تفعلوا فعل, فعل قوم فارس والروم بملوكهم أو بمسلمهم بملوكهم او امرائهم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل كونه مشابها لما يفعله الاعاجم مع ملوكهم في القيام وبهذه المناسبة يعني انبه على مسألة وهو ان المسلم اذا كان جالسا ودخل احد الداخلين فلا يقم ليسلم عليه إلا أن يكون قادما من سفر أما إن كان يعني لم يقدم من سفر فإنه إن دخل سبق جالسا ولا تقم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه أن يقوم أحدهم للآخر إلا أن يكون مسافرا فمن شدة تحر النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من مشابهة الكفار منع أصحابه أن يصلوا قياما مع أن القيام في الصلاة من فروض الصلاة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 إن الله لا يتحي من الحق المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام عليها غسل فقال نعم إذا رأت الماء فقال نعم إذا رأت الماء فهذه امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يستحيى منه عادة لكنها أرادت أن تتفقها في دين الله فلم يمنعها الحياء لأن هذا الحياء ليس في موضعه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 وهو المشهور من مذهب الإمام مالك هذا القول الأول هذا القول الأول وهو أن مست الذكر ينقذ الوضوء عندما نقول مست الذكر سواء قصد اللذة أو لم يقصدها سواء ناسيا أو متعمدا قالوا ينقذ الوضوء والدليل ماذا وحديث بصرة بنت صفوان الذي صدر به الإمام مالك هذا الباب وهو حديث صحيح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 خرجه ابن حبان والدار قطني والبيهقي القول الثاني او المذهب الثاني قالوا مسه لا ينقض لوضه مطلقا واستدلوا بحديث صحيح ايضا وهو حديث طلق بن علي رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه شيء وأنبه على أعليه شيء أعليه لفظة على تدل على الإيجاب هذه لسة مهمة في الحديث لأنها تفيد في الاستدلال في قوله أعليه شيء يعني هل يجب عليه شيء هذا المعنى هل يجب عليه شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إذن لا كلمة لا تدل على جواب السؤال وهو هل يجب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 وهو حديث صحيح رغم ما قيل فيه من أنه حديث منسوخ علاش؟ لأن طلق ابن علي إخواني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم غادر ولم يرجع ثم غادر ولم يرجع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وهذا يدل على أنه متقدم وبهذا استدل القائلون بإيجاب الوضوء من. من مذفذ الذكر قالوا بأن حديث طلق ابن علي هذا منسوخ ويبقى الحكم لحديث بصرة بنت صفوان لكن احنا نقول اين دعوى النفس وراء الدليل على النفس اما ان تقدم اسلام الراوي تأخر اسلامه هذا لا يدل على النفس لان المتقدم ربما سمع من غيره في وقت متأخر ربما هذا طلق ابن علي بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحديث من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 وهذا القول له وجهه وله قوةه لماذا؟ لأن فيه الجمع بين الأحاديث يا إخوان. والقواعد الأصولية تقول إذا قدرنا نجمع بين الأحاديث يعني نعمل بهم قعد هذا هو الأفضل وهذا القول كأن نعمل بالحديثين حديث بصر بنت صفوان التي فيه أن مستر ذكر يجب منه الوضوء وعملوا بحديث طلق بن علي الذي فيه أن المسى الذكر لا وضوء فيه لأنه بضعة منه فقالوا إذا مسه بشهوة فإنه ينتقذ وضوءه وإن مسه بغير قصد الشهوة فإنه لا ينتقذ وضوءه هذا قول قوي في هذا الباب ومذهب قوي جدا لكن الأقوى منه هو المذهب الرابع الأقوى منه وهو الصحيح الذين دينوا الله جل وعلا به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 فيستحب لها الوضوء فإن لم يتوضأ جازت صلاته ولا حرج عليه ولا إذم عليه لكن يستحب الوضوء مطلقا سواء مسه بشهوة أو مسه بغير شهوة وإذا قلنا يا إخواني مستحب ورجحنا هذا القول لنكتة تعبدية وذلك أن قولنا بأن مسى الذكر يستحب منه الوضوء مطلقا معناها أنه, مشروع إذا قلنا مستحب معناها أنه مشروع وفيه أجر وأيضا فيه احتياط فيه احتياط يعني تعمل بقول الموجبين للوضوء وفي نفس الوقت أو الوقت نفسه أنك تعمل بقول من يقول بأنه يعني من مسه لشهوة أو من مسه لغير شهوة فإذا توضأت استحبابا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 يمشي على من واله جس الرجل مرأته او مرأة اجنبية يجب منه الوضوء وعمدتهم في هذا قول الله تعالى او لامثتم النساء فجعلوا الملامثة هو مجرد اللمث وهذا الذي ذهب اليه عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه وهو من هو في التفسير والعلم عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه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 توفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة ذكر عبد الله بن مسعود بأن المقصود بالملامسة هو مجرد اللمس وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أن الملامسة المذكورة في الحديث الآية هو الجماع وليس مجرد اللمس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 وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائر هذا هذه أسباب الصغرى أسباب الصغرى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائر أو لامفتم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طييدا إذن ذكر أسباب الصغرى وذكر سبب الكبرى وهو إن كنتم جنوبا فالطهاروا ثم ذكر البدل عنهما وهو التيمم وهذا يناسب نسق القرآن لأن الله جل وعلا في هذه الآية ذكر نوعين من الطهارة صغرى وكبرى وذكر الأقلية وهي طهارة بالماء والبدلية التي هي التيمم وذكر كلا من أسباب الطهارة الصغرى وهو او جاء أحد منكم من الغائف وذكر سبب الطهاره الكبرى وهو قوله وان كنتم جنبا فاطهروا فترتبت او ترتب نفخ الايه على هذا النحو فوجب حمل وجب حمل او تعين حمل الملامفه على الجماع وهذا الذي رجحه أكثر اهل العلم ويدعم هذا ما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 أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ثم خرج إلى الصلاة هذا أصلح من الأول الأول قبلها ولم يتوضى قد يقول قائل لأنه لم يكن محتاجا إلى الوضوء في ذلك الوقت لكن الحديث الثاني أو الطريق الثاني صريح في أنه صلى الله عليه وسلم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 أي لمس من غير أن يقصد ليس في الزباكر هذا في ملامسة المرأة لم يقصد اللذة ولم يجد اللذة هذا الذي لا يتوضع عندهم أما الباقي فيتوضعون العمل في غسل الجنابة قال حدثني يحيا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين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 ثم غفل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غفل رأسه ثم اغتسل وأصاب عليه الماء قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتبغط رأسها بيديها هذا الباب صدر به الإمام مالك الآثار التي تدل على كيفية الغسل والغسل بالضم اسم الاغتسال وهو تعميم البذن بالماء والأصل في وجوبه قول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا وقول الله جل وعلا أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عادر سبيل حتى تغتسلوه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 عند عدم وجود الماء لا كما يعتقده كثير من جهلة المسلمين خاصة في الصحراء الذين جعلوا التيمم أصلا وأحدثوا بضعة أخرى وهو الإتيان بالأحجار و يعني ركنها في المسجد في كل بقعة تلقى حجرة حجرة زرقة محتوطة في العرصات هذا كله من التكلف هذا كله من التكلف ويكفي المسلم أنه يستند إلى حائف من الحيطان التي ليس فيها هذا الكارلاج هذا تكون بالسيمان ولا تكون بالبريك ويقول باسم الله ويخبط خطة وحدة ويمسح وجهه, ويمسح وجهه ثم يديه إلى الكوعين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 هذا الغسل الشرعي لكثير من الناس يجهلونه وأنا أحدثكم بشيء ربما تستغربونه جاءني أحد الناس يوما فقال انا منذ عشرين سنة متزوج لا أغتفي لأنني أعتقد بأن الغسل من الاحتلام فقط وهو يجهل هذه المسألة التي أجمع عليها علماء المسلمين ويعرفها القاسي والداني وهذا يا إخواني اندلاء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 المضمضة والاستنشاء الى غفل القدمين الا انه اذا كان في موضع قذير يعني, يعني لطخله رجليه فيؤخر غفل القدمين الى اخر الغفل يعني في الخرقع يصف قدمه ويخليه منظر اما ان كان في مكان نظيف كما هو الحال الان في يعني المرشات والمغتسلات التي في البيوت فانه يتوضأ وضوءا كاملا فإذا أتم وضوءه قالت ثم توضأ كما يتوضأ للصفلة هذا يدل على أنه يتم الوضوء قال ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره أصابع سيعوه يدخلها يشمخها ويخلل ما كانش عدد لا يوجد العدد كائن واحد يكون فرطاف ما عندوش شعر بتخليله بتخلي وحده تكفير بتخليله وحده وحده تكفير وكالي الله تعالى جاله وعطاه يعني شعره خلى عنده شعر كبير هذا بش يخلى الأطول شعره لازم يشمك سبع خطرات ولا عشرة داخل من روح على كل يحد كل ناحية شعره يتهن ويقاف على هذا المرأة فإن المرأة عموما يكون شعرها كثيفا فإنها تحتاج إلى تخليله عدة مرات قالوا العلة في هذا قالوا العلة في هذا وإن كان ثلاث منصوف هذه العلة قالوا حتى يغلق مثامات الرأس بالتخليل فإذا أغلق مسامات الرأس بالتخليل ثم أفاض الماء لم يتضرر الرأس بالماء هذه علة طبية وكين علة أخرى شلعية قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم التخليل أولا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يغتثل بالصاع كان يغتثل بالصاع والصاع ما مقداره إخواني الصاع أربعة أمدان زوج حفناس اليدين هكذا مجتمعين من يدي النبي صلى الله عليه وسلم متوسطتين مشي تعوى حد يديه خشان شغل ركاة تعتيني ذلك ومشي واحد يديه صغار فاليدين متوسطتين الصاع كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتثل بالصاع فإذا اغتثل بالصاع احتاج إلى أن يخلل رأسه جيدا حتى يمث جميع بشرة رأسه بالماء فإذا أخذ ثلاث حسنات كما سيأتي ثم أصادها على رأسه فإنه يكفيه ذلك الصاع فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتوضى يدخل أصابعه فيبللها ثم يخلل أصول شعره حتى يتأكد بأنه قد خلل جميع الرأس ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده يحكم ثلاث غرفات ويرميهم هكذا. من غير تكلف ومن غير إصراف قال ثم يفيض الماء على جلبه كله وبعد يرمي الماء يرمي يرميه رميا ولا يشترط أن يتبعه بالدلك في مذهب الإمام مالك قول وجيه قول وجيه وهو أن الدلك واجب لماذا قالوا الدلك واجب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصع فإذا لم يدلك لا يكفيه الصع قال أيضا الاغتسال حقيقته الدلك مع رمي الماء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 في الحمامات وغيره تلقى المسكين يتبعوا يتعذب لأجل أن يغتسل وما كان هذا غصل رسول الله عليه والذي يدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام دخل مرة الصلاة فلما أقيمت الصلاة تذكر أنه على جنابه فدخل فأفاض على جسده الماء ثم خرج إليهم ينطف شعره ماء فكبر وصلّى بهم كون جا من هذا المسوسين اللي يقعد نهار كامل ويحك يقعدوا صحابه وقفين حتى ان بعضهم من شدة تعنته وامعانه في الدلف صار اغتساله للجنبة ما هو شيء يدوش يعني نحيه نحيه كل شيء الاغتسال للجنبة يقعد احيانا من 45 دقيقة 50 دقيقة بل بعضهم طلبت زوجته منه الطلاق لانها شكت بانه مجنون تسمع غلق بيطر داخل طرح طرح طرح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 كان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم من الجنبة وهذا أيضا يعني هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان له إناء وهو الفرق يغتسل منه من الجنبة فيه رد على الإباضية فيه رد على الإباضية ومن ذهب مذهبهم في الإكثار من الماء والإباضية يا إخواني من أكثر الناس تشددا في الطهارة تعلمون أنهم إذا خرج من أحدهم ريح استنجع من جديد بل إن بعضهم بل إن مذهبهم أن الوضوء لا يجوز إذا كان في بباسك العادي الذي تباشر به مهنتك أو حياتك اليومية بل عليك أن تخلع كل ثيابك ويعني تغتفل وننصح إغواني إذا كنت في الحج إذا كنت في الحج ما تقعدوش قدام المخيم لفيه الإباضية لأن بيوت الخلى ما تصحكمش موسوسين يدخلوا ما يخرجوش بعدو رحوين كين أهل السنة لي يعني كلهم وضوءهم سهل ومتيسر وما يتوسوسوا ما ولا شيء هذا الحديث إذن فيه رد على الإباضية لأن الاكثار من الماء مخالف للسنة والسنة هو الاقتنص السنة جاءت بالاقتصاد وفي صحيح البخاري عن أنثن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 يتلاعب بالجاهل تلاعبا عظيما وقرأوا إن شيتم إغافة اللهسان تجدون من حكايات الموسوسين الشيء الخطير أسأل الله أن يعيذني وإياكم من الوسوس فإنه مرض خطير جدا جدا أعيى الأطباء أعيى الأطباء إذن هذا هو الغسل المشروع هذه صفة الغسل غسل الجنابة سنختصر لكم يا إخواني يغسل يدي ثم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 طريقة السنة في رفع الجنابه وعليكم الا تتكلفوا في رفعها وذكرنا ان المذهب يا اخواني هو وجوب دلك جميع ال جميع الـ البدن لذا يقول يقول ابن عاشر ماذا يقول تصل ماعثره بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل هكذا تصل ماعثره بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل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 يقول نرجو منكم أن توضحوا لنا كيفية إخراج زكاة عروض التجارة هل يكون إخراجها بما طابت النفس أو بحساب قيمة السلعة إذا كانت ثاني هل يكون حسابها بمقدار الشراء أو بمقدار البيع هذه مسألة كبيرة والذي أدين الله تعالى به أنا شخصياً حتى لا أكون حكما بين أهل العلم أن عروض التجارة تخضع لضوابط ان انحولان الحول وبلوغ النصاب والمقدار المخرج في هذا الباب هذا الذي عليه جماهير جماهير أهل العلم فإذا كان الحكم كذلك فالتقدير يعني التقدير او الحساب يكون بثماني البيع في ذلك اليوم يعني إذا أردت أن تخرج زكاتك مثلا في هذا اليوم شفت سلعة حلا يتبع في ذلك اليوم ربما اشتريت سلعة بألف دينار وفي اليوم اللي جيت تخرج الزكاة صارت تبع بمئة دينار ماشي بألف دينار فتحسبها على أنها مئة دينار ماشي ألف دينار كما شرتها لأنها نزلت في السعر وربما ارتفعت فصارت عشرة آلاف دينار ستحسبها بعشرة آلاف دينار وهكذا تخرج زكاة عروض التجارة فهمي اخواني يا التجار يا من تتاجرون ناس بكري كانوا يعني يعني كانوا اعلاني يتمكن يقولوا لكن كان كنت لحب عروض التجارة ما يقولش ما عنديش الوقت يغلق يغلق تلتيام ويجيبكم طابلو يحسد فجوالو حاجة ما ترحلو من بعض اخواننا للاسف الشديد تمسك ب بفتوى ان ان الزكاه العروض تخرج بما طابت نفسك تقول له شحال عندك ما زكيتش يقول لك والله واحد واحد الخمس سنين هكذا كل ما نخرج ما يكونش عندي درام يكونوا السلعه ما كاش واش تطيب به نفسي ما خرجتش ويقعد هو كي تمسح له شي سيجاره مليحه يشريها كي تجيه غير تراب يديرو صح الزكاه ما عندوش اقول يا اخواني تحرّزوا من هذا الباب ولعل هذا فيه احتياط كبير للدين ان المسلم كي الحقيقة الزاكاة يغلق الريدو معليش اذا كان تجارته صعيبة بالزاك يغلق الريدوات تاعه ويخدم تحت الشمعة لما عنده شظه ويحسب كلش. شيء لان ذلك الحساب هو عبادة هذا الحساب حداده كي تغلق المحل تاعك ولا تحبّز تجارة تاعك لأن الناس يأتي ويديروا هذا الجرد السنوي اللي اسمه لان فونتار باللغة تعنا يأتي ويديروا هذا الجرد السنوي يغلقوا ويحبسوا حتى في الشركة ويديروا العمال ويديروا لهم ساعة إضافية خلصوهم على ساعة إضافية فهذه زكاة يا إخواني هذا حق الناس لا بد أن تعطوه يعطيه المسرط طيبة بها نفسه يفرح يغلق الريدو وفرحاً ميقولش أنا ما خدمش لثيانه هذه التلتيام رب عز وجل يبارك لك فيها تغلق الريدوات وتحسب هذاك الحساب حدث عبادة كمن جاء إلى الصلاة وصلى نافلة الراتبة فأنت تحسب هذا الحساب وأنت تأخذ الحسنات عند رب العالمين فإذا خرجت زكاتك تخرجه أنت فرحان مش يتقولوا لغر جاتني برديدة هذا الخطأ لغر سلعة طلعة لغر جاتني وعرف زكات بتجيك شو وعرف لكاتي. سهل هات سهل ان شاء الله وتيقا بان رب العالمين يضاعف ما اخرجته يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدقات ربيها رب العالمين جاء في الحديث ان الرجل يتصدق بعدل تمره ما يسوي تمره فيأخذها الله خالصا لوجه الله فيأخذها الله بيمينه ثم يربيها له كما يربي احدكم فلواه كما يربي واحد لحصان صغير إنه صعيف في التربية باش تروضه باش يقول يجري ويقول لي كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل هذا الشيء الصغير الذي مثل التمرة يصير عند رب العالمين كالجبل لماذا؟ لأن المسلم أخرجه خالصا لله سبحانه وتعالى طيبة بها نفسه سؤال آخر هل لفظة الاختياط نستعملها في جميع العبادات أو غسل البكر فقط؟ نقول الاختياط إذا, إذا اجتمعت الأدلة أو تكافأت الأدلة فالمسلم يميل إلى الاحتياط وهذا معنى الوراء وهذا معنى الوراء إذا كان الاختلاف بين أهل العلم قوي جدا وكل واحد عنده دليل يذلي ذي فالمسلم وين يميل؟, يميل الاحتياط الحاجة ان يتحفظ له دينه أهل العلم قالوا اختلفوا بين مثل الزكر هل يوجب الوضوع أو لا يوجب الوضوع بعضهم قالوا لا يوجب الوضوع بعضهم قالوا لا يوجب الوضوع, لا يوجب الوضوع. إذا كان الخلاف محطر في هذين انت اتوضى حتى تخرج من هذا, هذا المشكل اذا كانت الادلة قوية ماهوش من باب اعمال قاعدة الخروج من الخلاف لان قاعدة الخروج من الخلاف مع وجود الدليل لا معنى لها لكن ان كان الاختلاف معتبرا وكانت الادلة متكافئة وكان الخلاف قويا هنا ينبغي على المسلم ان ينحى منحى الاحتياط هذا أخونا جزاه الله خيرا أفادنا بسائدة قال سئل الشيخ ابن عسيمين أن مرأة متزوجة منذ 17 سنة ولم تعلم بحكم غسل الجنابة وتصلي هي وزوجها كذلك فقال عليها إعادة الصلاة مدة 17 سنة لأنهما فرطا في طلب العلم وهذا صحيح هذا قال عن أخيكم أحمد كوروغلي أين هو عن جوبك على السؤال رجل كان في السفر ثم دخل المسجد لصلاة العصر فوجد الإمام في المسجد في السجدة الأخيرة ثم سجد معهم أَيُتِمُّ أي أَمْ يَقْصُر كُونُهُ مُسَافِر؟ نعم يتموا الصلاة يتموا الصلاة أبو عبد الرحمن أين هو؟ قال نطال في الإعلام الآلي أقوم بصناعة البرامج وأستعين في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى بمواد وأدوات أحملها من مواقع مقرصنة في الأنترنت علما أن هذه المواد في الأصل تباع في بلاد الكفار وليست مجانية كما أنه ليس للقدرة لي لشرائها من ناحية ثمنها وطريقة الحصول عليها صعبة, الحصول عليها صعبة ومكلفة هل يجوز لي استعمالها بارك الله فيكم نقول له يجوز لك أن تستعملها. لا أن تأخذها ثم تبيع البرنامج من المقرسن سمعني مليح البرنامج مقرسن خلاص أو قرسنه كما يقول أنت بذلك لكن لا يجوز لك أن تأخذ البرنامج من الانترنت وتنسخه في أقراص وتروح تبيعه للناس هذا لا يجوز لكن ان تستفيد منه أنت جائز ويشبه هذا من صور كتابا عليه حقوق الطبعي فإنه يجوز لو أن يصوره في الآلة المصورة إذا ما قدش يشريه لجهغالي ويستعين به لكن بش يصوره ويقول يبيعه للناس لا لأن كتاب عليه حقوق الطبع هذا كتبنا كم يقولوا فاكس تعبك رياذاك التليغرام تعبك رياذاك لا آثم لحت حاجة قال هل يستحب في الغسل أن يبدأ بالميامن؟ نعم يستحب أن يبدأ بالميامن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه